بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم، أقترب للناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون. ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا قلوبهم.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 فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ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 ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة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 وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ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 انتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لعن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم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 ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خرد أتينا بها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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه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 وَتَّلَّاهِ لَأَكِيدٍ أَصْنَعْ مَنْ كُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قال اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ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 إنه من الصالحين ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ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 تُم شاكرون وللسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر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 وذنون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين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 وزكريا إذن داربه رب لا تذرني فردو وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَ لِلْسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَانْسِلُونَ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 إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ